A ne icha hey wey ma sha Allah ajassam ya ajassam ya ulati Allah yiqdi havoshik ashanat be ay ne hey uya mashallah ya jassam وجهك لاوان صات ياشود جمچه وبدا يا شس يا شمات الشبال يا شا ما شاء الله جامعه الشباك عاش عاش الشوارع يا عاش يا, يا وليه ما شاء الشبار. الله زين زين يا حما القاسم يا شاعر يا ممنون ممنون ممنون القادم شاعر البيت السعيد الصافي تمى شاعر يا لله على ليجين امك هو رجع صم رضاني عتش هو كثير هو صور الشام وبيرجيف في الويصبيه يا جمعة الشفا يا جمعة الله ما الله سوى سوى الزبح ما ظنيت Why? Why حاكي لو حالي اخد دمويش الله ما الله, ما الله. ما يا شمعة الشباك ما ظنيت الله يقضي حوائشكم كنت محيزي يا جساء ما منونه خاجبين الله يقضي حوائشكم بحق القاسم ابن الحسن I've uh, uh, been gone Oh boy I've been gone in مع <تصفيق> ويا نبعض <نبغمى> عدود <تصفيق> من حاجة من حاجة حاجة يا جمعة الشبان يا الشبان يا جمعة يا يا <متصفيق> بارك الله بي يا جمعة الشبان of a name. Baya tip wala dhawah O'ulih shlo'un wa ad-dhat wala dhawah O'ulih shlo'un wa Si to the point of It's got to tell you more about بحما ظنين the heck